يا أي يُبَنَّ فيإذ ج أَكَل المُؤمنناتُ يُبنَّ كلَ أََّ يُشرتنَ بَِّ شَْئ يُبَاَّ كلَ الا نشرك بالله شيئا ولا يسرق ولا يزني ولا يقتلنا اولادهم ولا يقتلنا اولادهم ولا إنِ بِبُتَانِي يَفتَرينَهُ بَيْنَ أَيدجَِّ وَأَوذُلِجٍَِّ وَلَا يَعصينَكَ فِي مَرُوف فَبَهعَهَُّ وَتَوفِ لَهُمَّ الله إِ اللهََّ غَفُور وَحب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 تَبَارَكَ الَّذِي مَلَكَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَن يَتَّخِذِ الْكُفْرَ حِلْيًا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَبِإِذْنِهِ وَبِغَضَبِهِ يَأْتِي عَلَى الْكَافِرِينَ مَا يَفْتَرُونَ يَا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبورَ مقتَنَّ دَو الله أَ تَقُولوا مَا لا تَون إ اللهَ يُحِبَُّينَ يُقاتِلونَ فيِي سَفلج صَف كَأَ النَّهُم بَُْواَّ رسُون